يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحفه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تمر الأيام وتنقضي وكل يوم ينضي يقرب للفتى الأجلة فإن المرأة إذا مات قامت قيامته فيجد نفسه موقوفا بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أتدرون ما هو ذلك اليوم؟ إنه اليوم الآخر جعل الله عز وجل الإيمان به من أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشبه لا يكمل إيمان المرء أبدا إلا بالإيمان بهذا اليوم إنه يوم مهيب مثل وقوفك يوم العرض عريانا قلق الأحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضان اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان أكثر الله عز وجل من ذكر هذا اليوم في كتابه الكريم حتى لا يغفل الناس عنه قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بل ذكر سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين آمنوا بهذا اليوم وثبتوا على الحق فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 ما ذاك إلا لأهمية هذا اليوم في نفوس المسلمين، فما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وأرشد قومه إلى الإيمان به وحذرهم من الغفلة عنه. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين كثير هي الآيات التي تتحدث عن هذا اليوم أيها الأحبة عندما ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر فسدت القلوب وكثرت الذنوب وتعدى الإنسان على أخيه الإنسان وأصبح الإنسان لا ينظر إلا لمصلحته دون غيره وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة وتعامل الناس بالربا أصبحت الغاية تبرر الوسيلة ولا ينظر الإنسان إلا لمصلحته أصبح الناس في غفلة لن يتركوا خطرها حتى يداهمهم الموت وحينها لا ينفع الندم قال الله عز وجل اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون عندما ضعف الإيمان باليوم الآخر عقل ابن أباه وهجر الأخ أخاه وضيعت الأمانات وظهرت الخيانات وسفكت الدماء المعصومة وأصبح المرء لا يعطي للدين وزنا ولا للشرع قدرا ولا, ولا للأخلاق في حياته أهمية ولا أثر, ولا أثر. لقد نسينا أن هناك يوما, يوماً آخر, آخر. آخر. ووقفا أمام ملك الملوك للجزاء والحساب ففسدت قيامنا وساءت تصرفاتنا وتجرأنا على الحرام وانتهتنا الحدود فقتلت النفس المعصومة بغير حق، وتعامل الكثير بالرشوة والربا وشهادات الزور قصر الوالد في تربيته لأولاده والموظف في وظيفته وحاد القضاة عن الحق حين وضيع الحكام رعيتهم فظهر الغش بين الناس وقل الإنتاج وضاع المعروف في أوصات المسلمين اختفت الأخوة من أوصات المسلمين وبرزت بدلها العصبية الجاهلية للأوطان والقبائل والأحساب والأنساب ظهرت الفتن الطائفية والمذهبية وتعصب الناس للأفراد والأحزاب والجماعات فأوغرت الصدور بالحقد والحسد وظهرت تقاطعوا والهجران وانتشرت الحروب بين البشر إلى غير ذلك من هذه الأخلاق السيئة فهل يوجد في من هذه أخلاقه ذرة إيمان باليوم الآخر إن من يتصف بهذه الصفات لا تراه إلا وقد ركن قلبه إلى الدنيا وتعلق بها وغفل عن اليوم الآخر فهل أدركنا خطورة الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة انظروا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر كيف يردع صاحبه ويرده, ويرده إلى الحق فعن, فعن أم سلمة, سلمة رضي الله تبارك الله وتعالى, وتعالى عنها قالت, قالت, قالت, قالت, قالت جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه في مواريث بينهما قد درس. أي اختفت معالمها منذ زمن بعيد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ خذ فانما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة فارتعب الرجلان وخاف ذلك لأنهما يعلمان أن هناك يوما آخر ووقوفا بين يدي الله, الله عز وجل, الله وجل الذي لا تخفى, تخفى عليه خافية, خافية فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي حقي, لأخي, حقي لأخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتم فاذهبا الله فاقتسم ثم توخي أي احرص على الحق ثم استهيم أي اصنع قرعة عليه ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه إن الإيمان بالله واليوم الآخر يهذب نفوس المسلمين ويقوم سلوكهم ذلك لأن المرء إذا كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر يربط كل حركاته وسكناته بالأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا إن الإيمان بالله واليوم الآخر يزيد العبد في قلبه ثقة بربه سبحانه وتعالى ويقينا في عدله وكرمه وسعة رحمته فمهما ناله في هذه الحياة الدنيا من مصائب وفتن وابتلاءات فإنه يعلم أن نعيم الآخرة يهون كل مصاب ويجبر كل بلاء قال الله عز وجل إنما يُوفَّ الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الإيمان بالله واليوم الآخر يمنع صاحبه من الكبر والطغيان والظلم والتفاخر على خلق الله تبارك وتعالى. ذلك لأنه يعلم أنه لا خلود أبدا إلا في جنة عرضها السماوات والأرض أو في نار لا تبقي ولا تذر وأن هذه الدنيا زائلة فالمؤمن الحق هو الذي هو يوطن, يوطن نفسه على العمل, على العمل الصالح الذي يقربه من الله تبارك وتعالى, وتعالى ولا يجعل, يجعل لهذه الدنيا وما فيها سبيلا, فيها سبيلاً إلى قلبه, فقال قلبه فقال جاء رجل قلبه فقال فقال إلى فقال الإمام عين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه, عنه ليكتب له عقد بيت اشتراه فلما نظر علي رضي الله عنه إليه وجد أن الدنيا متربعة على قلب هذا الرجل وقد فتن بالدنيا وغرته أمواله فأراد أن يوصل إليه رسالة لتوقظه, لتوقظه من هذه الغفلة فكتب إليه في هذا العقل اشترى ميت من ميت بيتا في دار المذنبين له أربعة حدود الحد الأول يؤدي, يؤدي إلى الموت, الموت. والحد الثاني يؤدي, يؤدي إلى القبر والحد, والحد الثالث يؤدي, يؤدي, يؤدي إلى الحساب، والحد الرابع يؤدي إما إلى جنة وإما إذا إذا إلى نار, نار. نار. نار. فقال لا يا لا. أمير المؤمنين ما جئتك لهذا إنما جئتك لتكتب لي عقد بيت اشتريته فقال له علي رضي الله عنه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا المسكطينتها والزعفران حشيش النابت فيها، وأعمل لدار غداً، رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناسيها، فقال الرجل: أشهدك يا أمير المؤمنين أنني قد جعلتها لله ورسوله. أني قد جعلتها لله ورسوله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا ومردا غير مخز ولا فاضح إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إن للإيمان بالله واليوم الآخر ثمرات عظيمة لعل من أعظمها وأجلها هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى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 إن من ثمرات الإيمان واليوم بالله واليوم الآخر تحقيق الأمن والاستقرار في أوساط المسلمين ذلك لأن مجتمعا يسود بين أهله الإيمان بالله واليوم الآخر لا شك أبدا أنه مجتمع تسود بين أهله المحبة والألفة، فهم يعلمون أن مردهم إلى الله تبارك وتعالى، فيحاسبون فيه على كل صغير وكبير، فيسعى كل واحد منهم إلى تحقيق ما يرضي الله تبارك وتعالى. والحفاظ على إخوانه إن من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر قصر الأمل في الدنيا والاستعداد بالعمل للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه خرج هارون الرشيد يوماً في رحلة صير فمر على رجل يقال له بهلول قد اعتزل الناس وعاش وحيدا بهلول هذا كانوا يلقبونه بالمجنون ولا شك عندما تسمعون أنكم ستقولون أنه أعقل منا فمر عليه هارون الرشيد وهو خليفة المؤمنين فقال له عذبني يا أبو هلول فقال يا أمير المؤمنين أين آباؤك وأجدادك من لد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي قال مات قال وأين قصورهم؟ قال هذه قصور. قال وأين قبورهم؟ قال تلك قبورهم قال هذه قصورهم وتلك قبورهم ما أرى أنهم نفعتهم قصورهم في قبورهم قال صدق قال زدني يا أبو هنلول. قال يا أمير المؤمنين. أما قصورك في الدنيا فواسع. فليت قبرك بعد الموت عليك يتسع. فبكى هارون الرشيد. وقال زدني يا أبو هنلول. فقال يا أمير المؤمنين. قد والله ولك الله تبارك وتعالى أمر فلا يرى منك تقصيرا ولا تفريقا فزاد بكاؤه وقال زدني يا ببلول فقال له يا أمير المؤمنين هب أن لك كنوز كسرى ملكت الدنيا كلها وعمرت السنين فكان ماذا هب أن لك كنوز كسرى وعمرت السنين فكان ماذا أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا قال بل فرجع هارون الرشيد ولم يكمل رحلته دل فانطرح على فراشه مريضا، ولم تمضي عليه أيام حتى نزل به الموت. إنه الإيمان بالله واليوم الآب. إن من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآب الفوز برضا الله تبارك وتعالى والجنة.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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر شفاء صدور المؤمنين وراحة بالهم وصبرهم على العبادة والجهاد والعمل والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم ما يلاقونه من العناء والمشقة في هذه الحياة الدنيا ورغم ما يلاقونه من تجرع الناس عليهم واستهزاء الناس بأهل الديانة والورع وسبهم والتهكم عليهم فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يجعل في صدورهم الراحة والطمأنين ذلك لأنهم يعلمون أن المرد إلى الله حق وأن موعود الله تبارك وتعالى لهم حق قال الله عز وجل إن الذين أجرموا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 قال, قال الله, الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا, آمنوا من الكفار يضحكون, يضحكون. على الأرائك ينظرون يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن المنهج الرباني في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤكدان على عدم الغفلة عن حقيقة نهاية هذه الحياة وما بعدها ذلك حتى لا تصبح هذه الحياة الدنيا ميدان للصراع والظلم والطغيان والتنصل عن الواجبات والكسل عن الأعمال التي كلف المرء بها فنتيجة, فنتيجة ذلك أن يركن, يركن الإنسان إلى, الى الدنيا, الدنيا وقد وضع وقد الله عز وجل في كتابه الوعيد الشديد لمن يفعل هذا قال الله تبارك <تصفيق> وتعالى قال الله عز وجل في كتابه لمن يطمئن إلى الحياة الدنيا ويغفل عن الآخرة إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها وكانوا عن آياتنا غافلين أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون لا يظنن أحد أن يترك, أن يترك العمل في الدنيا, في الدنيا وتظل الآخرة فقط في ذهنه لا ليس المقصودها إنما العمل لهذه الدنيا مطلوب وتعميرها بما أمر الله عز وجل من أعظم الواجبات ولكن الخطر العظيم أن يغفل الإنسان عن أمر الآخرة ويركن إلى هذه الحياة الدنيا فينبغي علينا أن نضع هذا نصب أعيون ولا نغفل عنه أبدا ولا يغيب عن عقولنا ولا قلوبنا في لحظة من لحظات حياتنا فإن المرد إلى الله عز وجل ويسأل المرء عن كل شيء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 والله رؤوف بالعباد نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا ومردا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين اللهم احمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثموت اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم حق, اللهم حق دماء المسلمين اللهم حق دماء المسلمين اللهم حق دماء المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن كان من توفيق أو إحسان فمن الله الواحد من نال وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم تبارك وتعالى لي ولكم وققول قموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.